Oh, <laughs> my. a uh -huh. وا كان ينهى عن عباده اوه اوه حاول تضيقوا ثم <تصفيق> وتعوى يحكم بها الذي ونذبه ناس نصدر فيه من كتاب الله وكانوا على المشهدات نصدر فيه من كتاب الله وكانوا على المشهدات I love you, my dear, I love you yeah. Yeah. What the I What can I Ah! Uh -oh. I'm not with someone, not... strength cause a يا هو كانو من صانق القانون اللي ما من نص سوت يرونوك ونعرف ونلمسك էր էստք էստք էստք էտքվ, ഓം ദേവനാമ ഓം իրսեր <gülüyor> էային ա տան ու